وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوه خذوا ما آتيناكم بقوته وذكروا ما فيه لعلكم تتقوون ثم توليت من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم تمن الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم, فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين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 قالوا دع لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بك لا فارض ولا بقر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء صفاء فاقع اللونها تسر الناظرين.